وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فما زلنا مع سلسلة ومع صفة نعيم الجنة وهذه القبة العاشرة في هذه السلسلة التي نرجو أن تكونها مباركة نافعة ونتحدث بهذه الخطبة عما عقده ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في الباب الخمسين حيث عقد فصلا أو بابا في ذكر لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وضرابيهم وقال الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك قال ابن جرير رحمه الله تعالى السندس جمع, جمع واحدها سندسا وهي ما رق من الديبات <تكلم> وهو الاستبرق ما غلوظ منه وتخل وقيل إن الاستبرق هو الحريق <تكلم> وأشار ابن قيم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 قال ابن القيم هو احسن الالوان الاخضر واللين واللباس الحرير فجمع لهم اي اهل الجنه بين حسن منظر اللباس والتزاد العين به وبين نعومته والفذاب الجسم به وقال تعالى ولباسهم فيها حرير قال ابن كثير فالسندس لباس رقاع رقاق قال قمصان وما زرى نمؤمل استبرق فالغليظ الديباج وفيه بريق وهذا فرق من كثير بين السندس والاستبرق وهذا الذي عليه الجمهور نعم الاستبرق والغليظ من من الحرير اي ديواج وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في في معنى قوله ثيابا خضراء خصاها باللون الاخضر لانه اشد ما يكون راحه لانه للعين ففيه جمال وفيه راحه للعين وماذا نعم الموس المشاهد في هذه الدنيا فإن العين ولم تشعر بالبهجة ومططنئنه إذا نظرت إلى الأرض الخضراء إلى الزرع الأخضر فيه بهجة فيه بهجة إلى الروح والنفس ولهذا اختص به أهل الجنة وقال ابن قيم الجوزية في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس وإستبرق تأمل ما دلت عليه لفظة عاليهم من كون ذلك اللباس ظاهرا دارزا يجملوا ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن الشعار الباطن أي الثياب الداخلية بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة وللجمال وقال الله عز وجل وَجَزَاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا قال ابن كثير قوله جزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرة أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القديم أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير هو لباس أهل الجنة من عن تركه في الدنيا انتثالا لما ورد في الشرع من ثم قال ابن بعد ذلك وها هنا مسألة وهذا موضع ذكرها وأن الله سبحانه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 قد اختلف في المراد هذا الحديث فقال الطائفة من الثلاث والخلف أنه لا يلبس الحرير في الجنة أي الذي لبسه في الدنيا ويلبس غيره من الملابس قال وأما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير من العام المخصوص أي أنه يخص به من لم يلبسه في الدنيا وقال الجمهور هذا من الوعيد الذي لحكم أمثاله من نصوص الوعيد الذي تدل على أن الفعل مقتد لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لما نعم وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد <تصفيق> ويودع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه فهذا الحديث نظير الحديث الآخر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ف يكون على هذا المعنى الذي ذكره الجمهور لباس الحريم في الدنيا أو شرب الخمق هذا يعد كبيرة من كبائل السلام وذكر الوعيد موما في فاعلها أنه يُحرَم من هذه الجنة أي ما الذي سأل حريرا يُحرَم من أن يلبسه في الجنة وعلى قول الجمهور هذا الوعيد قد يتخلف للأسباب المذكورة في النصوص الأخرى ومن هذه الأسباب أن يتوب إلى الله من هذا قبل أن يموت وهذا بلا شكل متعلق بمن نات على التوحيد أي من نات موحدا لم يشرك بالله شيئا لا في الدعاء ولا في الذنب ولا في غيرهما من العبادات فهذا إن لبس الحريرة في الدنيا متوعد من لا يلبسه في الجنة إذا دخل الجنة تبتدان أو دخلها بعد العذاب في النار فإذا تاب من لبس الحرير فالتوبة تكون سببا في تخلف هذا العيد وإذا كان له حسنات غالبة تغلب على هذير الكبيرة فإن الوعي ذا يتخلف أيضا وكذا إذا حدثت له مصائب مكفرة تكفر هذير كبير فهذا كله بلا شك لأنه في مشيئة الله وفي علم الله والعبد لا يأمن, لا يأمن وكر الله وقد أخرج أبو خاري ومسلم في صحيحهما من حديث رضي الله عنه أنه قال أهديا للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفسه محمد بيده لما يدير سعد بن معاد لما يدير سعد بن معاد في الجنة أحسن من هذا وفي حديث البراء أيضا في الصحيحين أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعله أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لمنذير سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وألين قال النووي لشرحه على مسلم المنذيل جمع منديل بتكسر الميمي في المفرد تقول منديل لا تقول منديل هو الذي يحمل في اليد قال ابن أعراضي وابن فارس وغيرهما هو مستقل من الندل او بتسين من النجل وان النقل ما ينقل من واحد الى واحد وقيل من النجل وهو الوسخ لانه يندل به اي مستخدم في التنظيف وقال اهل العربيه يقال منه تندلت بالمنديل ثم قال النووي قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ في الجنة وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه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 وبهذا الليل فتيف بثيابه الأخرى في الجنة لأن المناديل تعد أقل شيء في الثياب فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالأدنى ليدل على عظم الأعلى <تصفيق> كما حرم الله ان يقول العبد لوالدي الاثم فلا تقولوا في ورقه ما نره الله في حرم اقل كلمه اشاره الى تحريم الاعلى من الاساليب في في الشرع وخرج الامام أحمد في مسنده ابن جريف لتفسيره من حديث دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توبى شجرة في الجنة مسيرة مئة, مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف ضرات كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لكن الشيخ الألباني أورد له شواهد في السلسلة الصفيحة يحسن بها فهو حديث حسن لشواهد ومن الشواهد ما جاء من الحديثة عبد الله من عمد ابن العاص أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج فضحك بعد القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل تشقق عنها ثمر الجنة قال ذلك ثلاثا لأن ثمار الجنة تتشقق عن ثياب أهل الجنة وهذا من إيش؟ مما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب غسر وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الفرش التي أهل الجنة فقال تعالى متكئين على فرش بطائرها من إستدرق فقال تعالى فرش مرفوعة فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستدرق فذا يدل على أمرين نعم أحدهما أن ظائرها أي ظائر هذه الفرش أعلى وأحسن من بطانتها لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال أي في الظاهر والزين والمباشرة فإن <تصفيق> كانت البطائن أي باطن هذه الفرشة من الأسفل مصنوعة من الاستبرق فكيف بالظاهر الظاهر يكون أفضل وأحسن هذا من بات الإشارة بالأدنى على الأعلى وأخرج وقال ابن قيم عبد ذلك عن سفيان الثوري عن أبي إصحاق عن أبي هبيرة عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى بطائرها من استبرق قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالضهائر ثم قال ابن خيم والثاني يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحش بين البطانة والظاهرة وبين البطانة والظهارة أي الظاهرة ثم قال وأما البسط والزرابي فقد قال تعالى متكئين على رفرة خضر وعبقره حساب <تصفيق> وقال تعالى فيها سوء مرفوح وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ممثوثة ذكره شيم عن أبيه بشر عن سعيد بن جبير أنه قال الرفرف رياض الجنة والعقري وعطاق الظرابي وذكر إسماعيل بن علي عن أبي الرجاء عن الحسن أنه قال في هذه الآية هي البصط وأهل المدينة يقولون هي البصط أي هذه الرفرف وهذا الأثر سند صحيح أخرجه المجرير في تفسيره وقع الدنيا في صفة الجنة بسند صحيح ثم قال ابن القيم وأما أن مارق فقد قال الواحدي وهي الوسائد في قول الجميع واحدها نمرقة نمرقة بضم النور وحكى الفراء نمرقة نمرقة بالكسر مكسرها. والضرابي بمعنى البصد والتنافس واحدها زردية في قول جميع أهل اللغة والتعبير ومنثوثة مبسوطة منشورة ثم قالوا أما الرفرف في قوله تعالى متقين على رفرف القدر قال الليث يضرب من, يضرب من الثياب تبصد وقال أبو عبيدة الرفارف البصد ثم قال ابن القيم أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجاند فمنه الرفرف نعم في الحائط أي الذي يكون بجانب جانب الحائط فمنه الرفرف وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تدل منها واحده رفرفة ومن رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يقال رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه والرفرف ثياب الخضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة وكل ما فضل, ما فضل من الشيء فاثنيا وعطفة فوايء الرفرف كل ما فضل من الشيء فاثنيا أي تمثنيه وعطفة يطال له رفرف فهذا الرفرف الذي يعد شيئا يعني بسيطا في الدنيا يكون في الجنة من هذه الصفر وفي حديث ابن مسعود في قوله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد الأفق والحديث في الصحيحين أي رأى من, من, من أجنحة جبريل عليه السلام هذا الرفرف الأخضر الذي سد الأفق الذي هو يعد من جناح جبريل عليه السلام فهذا معنى الرفرف في قولي عز وجل متجئين على رفرف خضر وهو عبقري الحسان وهذا معنى العبقري فيما يري إن شاء الله تعالى Mm-hmm. <coughs>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 ونذكر الآن معنى قوله عبقري حساب <تصفيق> قال ابن القيم وأما العبقري فقد قال أبو عبيدة وأبو عبيدة اسمه معمر ابن مسنا قال كل شيء من البسط عبقري فكل ما يقصد يقال وانو عبقري وإنما أصل هذا فيما يقال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 كل صفة عجيبة نميأتون <تصفيق> بكل أمر عجيب ولما كان عبقر معروفا بسكناهم نثبوا كل شيء يبالغ فيه إليها يريدون بذلك أنه من عملهم أي من عمل الجن وصنعهم وهذا والأصل هو ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته يعني استخدمت العرب نسبة العبقري إلى عبقر ويأرض الجن إذا أرادت أن تسمي الشيء العجيب أو أن تسمي الشيء المبالغة فيه فتقول عن فلان مبالغة عبقري أي أنه يأتي بالأشياء العجيبة المستغربة نسبة إلى الجن لأنهم كانوا يعتقدون لأن الجن هي التي تأتي بهذه الأفعال العجيب وكانهم يعتقدون في الجن لأنهم كانوا معلوم ان العرب كانت تعبد الجن ومن دون الله اهرب وكانوا اذا نزل واديا من الوديان استعاذ بسيد هذا الوادي اه يعتقدون ان لكل واد سيد ان لكل واد سيدا من الجن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 من حصنها وجمالها فهذا هو نعيم أهل الجنة في اللباس والبسط والفع والفرش وما يتكئون عليه في جنات النعيم ف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 وإلى الصراع المستميط على هذه الدنيا فإنهم يسعون إلى فراد. يحسبوا الضمآن ماءا حتى إذا جاء يجد لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه فالحضر الحضرات من الافتتان هذه الدنيا فإن ما عند الله خير وأبقى هذا لمن كان يعقل أو لمن ألقى السمع هو شهيد الله على محمد وآله واصحابه وسلم وإن شاء الله بعد خطبة يكونوا معنا درس مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد الوهاب العقيل أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عبر الهاتف ان شاء الله تعالى وصلى الله عليه محمد بن أهل اشهد ان الله اشهد ان الله هيا على الصلاه هيا الله اكبر الله اكبر الله <تصفيق> Mm-hmm. <clears throat> That's sure. right, sure.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 وعليهم ولرضي ربي الكريم سرب اسم ربك الاعلى الذي <تصفيق> هو والذي قدر فهب والذي اخرج الورع فجعله غثا ان احوا سنغريك فنا متا ما شاء الله انه يعلم الجهر فذكر, فذكر إن نفعل الذكرات سيذكر من يحشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنب النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكت وذكر اسم ربه فصلت بل تبثرون الحياة الدنيا والآخرة خيره وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ونوسى الله اكبر صلى الله عليه الحمد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 both.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 غير المطلوب عليهم ولظاهم امين امين بسم حديث غاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة من تصغى ناراً فانية تصغى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسوي ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها داقيا فيها صور مرفوعة فيها عين جاريا فيها صور مرفوعة وأكواب منضوعة ونمارق مصروفا وضوابي مجزوثا أفلا ينظون إلى الإن لكيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لفت عليهم بالمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله عذاب الاكبر ان الى ليلى اياب سن مريهم على الله اكبر Sami Allahi wa rahmida الله أكبر <تصفيق> <clears> Thank <throat> you. عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم انتبارك Oste